آمنوا بالله ورسوله وأفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَفْقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوٍّ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَرَمِي تَقَّكُمْ إِن كُنْتُمْ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 بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار قالبين فيها ذلك هو الفوز العظيم كوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبث من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم فانتمسوا نورا فضرب بينه بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بنا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرقوا بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منه och de som är i helgedomen, och de som är i helgedomen, och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 قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله فرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولا هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ولورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاكر بينكم وتكاتر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج, ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما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 إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالتَّوْرَاةَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها